مهدينا والعالم اله مبروك الطه وهله ديننا والعالم اله مبروك الطه وهله مهدينا والعالم اله مبروك الطه وهله يا هله يا هله يا هلي، يا هله يا هله يا هله <متصفيق> ويا شمس موعود شروط ما ذيبه شطر بدر التام والله اللي يجيب مايته المنصوره يملي زمان بنورك وبريس المنصوره يملي الموعود تنتظرك كل الملا قائم الموعود تنتظرك كل الملا يا هلا يا هلا من يبدا التغيير وكل كل ال حقي يرد الهلا جد وراده وزود كل حق يرد الهلا مدينه والعالم يا يا هلا يا يا يا هلا يا هلا يا مرسوم وال سومهايل صوره بنحق لما نشوره مرسومهايل صوره بنحق لما نشوره وبحكمه المعبود محسومه هالمساله مالو يا هلال رب الجلال من مولده لليوم رمز العداله سر غيبه ميثاق رب الجلال من مولده لليوم رمز العداله عدل امام بعيده بدر رسوله دنيانا بي تعود والعيد ما اجمله دنيانا بي تعود والعيد ما اجمله مدينه والعالم اله مبروك الطاحه وهله مخرجا ومهندسا للصوت كرار الموالي كرار الموالي الرادود الحسيني رعد الحرقاني كلمات الشاعر الحسيني عامر ابو عبد الله القطبي المونتاج احمد الزيدي